موسوعه النابلسي للعلوم ي ا الاسلاميه ح م م و ل م و ع ه ا أ ن ت م م س ل م و ن و ا ع ت ل و ب م ا ل ا س ل ا م ي ن No. <laughs> We will be right back. م و ا ل ل ه ا ل ن ا ع ل ي ك ب ا ل ع ل و م ا ا ل ل ه يريد س ل ا م ي ه